فإذ سَلَقَ الْ الأأَشْرُ الْحُرُمُ فَقُتُلُ الْ المُشِكينَحيَيثُ وَجَدمُهُم وَقُذُهُم وَخُذُوهم وَحصرُهُم وَقَعدُ لَهُم كلُ مَرصَدَ فَإِن تَابُوا وَأَقامُ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكَاتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُم إِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم.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 فَائْتَقُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِنْ أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطُعَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرَكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ والله عليم حكيم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون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 لمم تُغْنِعَكُم شَيئَ وَضاقَت عَلَيكُم الْ الأرْرضُ بِماَا رَرحبَت ثمَُّ وََّتُم مُدَبِلين ثمَُّ أَزَل اللههُ سكينتَهُ على رَسْمُونِه وَوعلَ المُؤمنِنينَ وَأَنزَل جودَ وَأَنزَل جُودَ لمم تَرَوهَا وَعدذَّبَ الذيينَ كَفرَروا وَذَلِكَ جَزَاءُكَافِرين.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 وَإِن خفْتُم عيلَةً فَسَوْفَ يُغْليكُمُ اللهَّهُ مِن فَضُلِه إِن, إن شَ إِ اللهَّه عَليمٌ حَكِيم قاتِ الذيينَ لا يُؤِلونَ بِاللهِ وَلا بِن يَوْمِآخِرِ وَل يُحَدِمونَ مَا حَوْرََّمَ اللهَّهُ رَسُولُهُ وَلَا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 سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ, ويصدون عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضْلِلْ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عاما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 إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وعليه وأيده بجنود لم تروها وجعل, وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وَكَلِمَةُ الله هي العليا والله عزيز حكيم إن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 لو كَ عرضًا قَريبَ وَسَفرَرًا قاصِدَ التبَوكَ وَلا بعودَتْ عليهلَيهِ مشًّا وَسحْلفُونَ بِاللههِ لَ استتطعنا لَ خَجن معكُمْ يهْلكونَ أنفسهم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 فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونَكُم الفتنَةَ وَفيِيكُمْ سماعونَ لَم واللهَّهُ عَليم بالظالِمينلََدِ بتَغَوُ الْ الفتنَةَ مِنْ قبلَ وَقََّبُ لك الأُمورَ حتىَ ج الحَّ حتىَ ج الحَق وَظَهَرَ أَمر الله وَهُم كَارِه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 وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أَوَلْهَل تُرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم ۚ إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ إِذْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا وينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق وتزهق انفسهم وهم كافرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٍ يَفْرَقُونَ لو يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوْلَا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا إِذَا هُمْ وَلَو أنهُم رَضُمَا أَتَهُمُ اللَّهُ وَرَرسُولُهُ وَقالَاوا وَقالوا, وقالوا حَسبُونَ اللهَّهُ سَُؤْتينَ اللهَّهُ مِنْ فَبُّلِهِ وَرَسُولُهُ إِ إِ إِلَ اللهَّهِ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 قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نس الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يا حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم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 وَأَمَّا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنا صدقا لنا صدقا ولنكونا من الصالحين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 وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَضْرِ قُلْنَا ارْجِهْنَا نَمَا أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا جزاء بما كانوا يكذبون فإرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم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 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق, وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأن الطول منهم وقالوا, وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا مِنْهُمْ عذاب أليم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 وَدَ نَبَّانَ اللههُ مِن أَخباركُمْ وَسَيَرَ اللهَّهُ عملَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثمَُّةُ رَدّونَ إِلَ عَالِمِ الغَيبِ والالشَّهادَة فَيونَبِّأُكُم فَيُونَبِّعُكُمْ بِماَاكُمْ تُمْ تَععملَلون سَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبَة إلَيْهِم لدُعَِضُوا عَنْهُم فَأَرِضوا عَنْهُم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 يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدَاخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَسَتُ رَدّونَ إلَ عَال مِن غَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيونَبِّعؤكُمْ فَيَُبّعوكُمْ بِماَاكُمْ تُم تَعملُون وَآقَونَ مُ جَوونَ لِأَمْرِ اللههِ إِمَّا يُعَّبُهُم وَإَِّا يَتُوبُ عَلَيْهِم واللَّهُ عَمٌ حَكِيم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 إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ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 مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَبِعُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ, ثم تاب عَلَيْهِمْ يَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ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 ذلكَِ ب بأنهُم لا يُصبُ ظَمَاءُوا وَل نَصَبُوا وَلا مَخْمَصَة فيِي سَبيل اللَّهِ وَلا وَلَا يَطَعونَ مَوْطِأَ ي غِيضُكُفَّارَ وَلَا يَناالونَ منِنْ عَدَُّلًَا إِللاا إللاا كُتِبَ لَهُم بِهِ عملَل صَالِح إِ الله لا يُضيع أَجرَْ الْمُحسِنين.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 هل يراكون من احد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بانهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم